وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده يعيق بها المكان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والاذعان ولا أهل الذين من سر ذلك الإرعال وتبقيت سواهده وأجهد أما سيدنا محمد العبد الصالح في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بكبليه لخلقه من فرضه ونفره عبد أرسله الله للعالمين بشيره ونذيرا فبلغ الرساله أدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستغسرين شراجا وطمرا منيرا فما أعظمها من منمة بكر الله بها على البكر وما أوسعها من نعمة اعتشر سرها في البحر والبر وأجدت عيات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحج العبودية وبرز فيها فيه في خلعة الكمال وقام بحج الربودية في موافر الخدمه لله وأغبر عليه وعية الإتمال صلاةً يستسل بها روح المصل عليه به فينبت في قلبه نور شر تعلّ به, به وحبه ويكتب بها بعلاية الله في عزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد لكربه وتبنع بلال الشرف الاصلي بودي وحبه ما عثر الاكوان بلا شريك راهم نسيم